إذ هم الطائفتان منكم أن تبشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذله اتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف بثلاثه الاف من الملائكه منزلين دلاء ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهن هذا هذا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُسَوِّينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَاءَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِلْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا bétam A y bétaù fay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 الله وفوق الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت الكافرين واتقوا النار التي وعدت للكافرين وأطيع الله وهو لعلكم ترحمون.